ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتن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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أهل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَمْلُ إِنِّي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 خرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإلا له عندنا لزلفا وحسن ما أبد.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 ذكر الدار وانهم من دنا لنا من المصطفين الاخيار وذر اسماعيل ونسع وذ الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ وَتَكْوِينٌ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ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 خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظذني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا غي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جهلنا منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجيره وما ألا من المتكلفين إنه وإلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين.